بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها, وزيناها وما لا من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها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 النبي جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج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 بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ونعلم ما توسوس بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد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 وحيدا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد لقد كنت في غفلة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 مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن ان بعيد قال لا لدي وقد قدمت اليكم عدل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد.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 من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم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 Witam serdecznie مَا يَقُولُونَ witam بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ serdecznie وَمِنَ serdecznie witam serdecznie witam وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قريب